Oh Yeah. ما شئت لا واع، أخبي ذا ما دمعي وجاري أمسايا وقل يا ربي له الزمان له الزمان يحب ذلي يحب ذلي وطور شاء بدمعي وداري أفايا وأول يا ربي وأول يا ربي للزمان Skilj och dö, Up to the summer band, студ提s'd to the stage. Welcome to Ranmbol ولوب في عشقك ولوب في حبك ولوتيني ولوتيني ولوب في عشقك ولوب في حبك للسبوان في تصد دوك Låt jag komma ner för att få något kära. Och du ska ägna dig åt mig. Låt jag komma ner för att få något kära. Ägna dig åt يا رب والله ويا حبيبي اختارت والله ويا حبيبي وقلب تشكينه ملئ فيا لن نركون We do it there, we